ما كان لله أن يستخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا قراط متقيم فاختلف الأحزاب مِنْ بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم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 تَأَتَّفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ بِحَبِيبَةٍ وَأَعْتَذِرُ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَجْعُو رَبِّ عَتَاءً أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَفِيعًا فَلَمَّا أَعْتَذَرَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا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 واذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان طادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريد إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا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 فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فتوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل طالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن للتي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أذا ما مثلك فأخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا فَوَرَبِّكَ لَنَحْصُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ مَلَنَحْصُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مُجْمَعِينَ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ عَنْنَا مِنْ كُلِّ طِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا عِتِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جبيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما التاعة فتيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الطالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُ وَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا تَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَئِنَّهُ فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ